وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنِ اسْتَمْسَكَ فَوْلَا يَتحَرَّلُ الرَّجَدَا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ إِلَىٰ أَصْحَابِ وأن المساجد لياه فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعو إلا بلغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له فإن لهون عجها مما خالدين فيها أبدا حتى إذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اقتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه يسلك من بين يديه ومن خلفه قدر.